إنزال الناس منازلهم راع الأدب في المهاتفة حسب مقام المتكلم بعد و م ن ز ل ت ه في السن والقدر والقرابة والشأن لاسيما العالم العامل ا ن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أزل الناس منازلهم رواه أبو داود وعن ا ع ب د ة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالبنا حقه رواه أحمد ورأس الأمر الإسلام والاس فيه رتب وبنازل حسب الطاعة والمعصية والبدعة المغلظة والخفيفة أما الكفار فلهم معاملة تخصهم بالتحية وبقدر الكلام وما إلى ذلك وبالجملة فلتصاحبك عزة المسلم من غير كبرياء أو تفير أو هضب حق شرعي معتبر إذا كلمك صاحبك فوجدت ح ف ا و ت ه أقل من المعتاد فلا يؤثر ذلك عليك فتجفوه و ا ل ت ب س له في ن ف س ك العذر فلاعلل د ي ه اهتمامات أخرى هي أهم أو ما غير مزاجه وكدر ص ف و حياته فعليك ب ح ص ن الضل رعاك الله وإن تكور لديك ب ا ل ق ر ا ئ لاب الوساوس أ د ه ا جفوة لأجلك فكن خفيف الضل رعاك الله ثانية من الأدب ألا تتصل بشخص وأنت في ذلك في وسط من اختلاط الأصوات وضجيج الأولاد، فعليك ب ا ل ت ص و ل وحفظ العورات وإظهار ا ل م ك ر ب ا ت ولا تحبلك ا ل أ ل ف على التبذل، ولا تحبلك الألفة أ ي ض ا وبتانة الصحبة على القهقه والاسفاف والتبذل، فإنه يجرك إلى استبراء مع الآخرين، فيصير ط ب ع ا لك تعرف به.